وَالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تلحق كم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتنا الخراسون الذين هم في غمرة سهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للمؤمنين وفي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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت كرمين وفي ذمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فَمَا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءُ